فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أُنَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبرونكم حتى نعلم المجاهدين من والصابرين والصابرين ونبل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاط الرسول وشاط الرسول من بعد ما تبين لهم الهداة. من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بلا تهين وتدعوا الى السلم والله معكم وليرىكم اعمالكم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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّمُهُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب الملاّقين والملاقات والمشّرّكين والمشّرّكات والمشّرّكين والمشّرّكات الضّالين بالله ضل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما اننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله اذكروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوا بكرة واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ فَسَيُأْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلِفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغْلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 وزين ذلك في قلوبكم ظنتم ظن السوء وكنتم وكنتم قوانب رأى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا